وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لا الباب ينجم الباب الخامس فعل يفعل فعل يفعل باب ينجم حتى ان تقسي كان تلا الكتابة كانت لعفوا بابي الششمان دانا وفعله يفعله بابي فينجم داناو بضم العين فيهما بضم العين فيهما كشرف يشرف وحسن يحسن ووسم يوسم ويمنا ييمنا واسلا يأسل ولأما يلأمك وجروا يجرؤ وسروا ويسروا يسروا, يسروا ضم العين فيهم لا معضكة دا ولا مضارع كده دا معتل مضموم العين شرف يشرف شرف يعني يكون شريفا أي رفي المنزلة وحسن يحسن وواس وواسما الين فهو وسيم وسيم بمعنى الجميل وسمايا وسم جمعنا صفات الحصر عدد او لا هذا هو اشتقاق كلمين نرجس اسمه أتواني <تصفيق> بلى نرجست الماء يعني وضعت الماء في النج في, في... وضعت النرجسة في الماء. <تصفيق> نحن هيا بعلام المتأخرة زل... كان زورا <تصفيق> مثلا تكلر يعني صار كلاريا. أبصرة يعني أصبح م... يعني دخل بصرتها مثلا أو شيء. وَوَسُمَ يوسم اي جموله ويمنا ييمن من اليمن من يَمُنَ فُلَانٌ عَلَى على يَيْمُنُ ييمن كان مباركا كشك بومندلكاني خوي وعايلك يخي فر بركتي خوي في عن بدء انفاق يعني على يمنا فلان على اله مثلا أسول سهولة. ين بمعنى ملوس. اشتغل لوز له. ين اشتغل رك استوى. أسولة يعني استوى رك بونا ورك بونا ويان لوز بون ين سهل بون أسولة يأسوله. <تصفيق> ولأ ما يلأمو كسكا يعني. سفى لؤمي بيت يعني لئيم بيت يعني صفلة بيت يعني كريمنا بيت فسي شي بريزنا بيت فسي نابل جي فيوته لأم لأ لأم لئيم أو نابل جي وجرؤ يجرؤ جرؤ يعني جرؤتي كد شجعة وسرو يسرو سرو يعني يشرف شرف، شرف يشرف، ولم يرد من هذا الباب يائى العين إلا لفظة هيئة. لم بابا، باب فعل يفعله، مين فعل هات بيت عينك ياء بيت. الا لفظته هيئ انا هيئ افعل <تصفيق> بو يضمن لسرياء قرس الا هيئ انبر هيئ ا ونمنالين هيئ زيد زيد يشتربني معنى فقير دائما شرب البواب والله ما يسمع ما شاء الله هندمو هيي بتيني فيها هيئتي شي فداك ذو ذو ديكور اشتكي تو وكسي شي رشيق وامالين شي هيئ يعني بوتخاون هيئة هيئة صار ذا يعني صاحب صار ذا هيئة يعني صاحب هيئة ولا يأيي اللامي وهو متصرف ونش معنا الفاعل لا لام كي تجيب يأبت يا يع يعني لا كي يعبت وهو متصرف إلا نهوى اسمه وويا نهوى نهوى ووو برام لأصل دا يا بويا وتي من النهياتي من النهياتي أو مصدره كاتي شو أصل فعل مصدر يعنى مصدره خي النهياتي كاتي أي خيت سر أي <تصفيق> خيت <يخيط> سر <تصفيق> فعولا أو كاتا أبيتشي نهو أبيتشي نهو بمعنى العقل النهي بمعنى العقل <تصفيق> بوتي يا أكا أبيت الضم لسلي نهو الواو هذه كانت ياء الواو هذه كانت ياء بدلاله أن... ان الفعل مشتق من النهيه كما قال المؤلف لكن قلبت الياء لكن قلبت الياء واوا للضمه قبلها <سؤال> نهار بمعنى العكر <مشفت> الله بمعنى ولكن يقول لك ان يكون هناك اشياء لا يكون هناك اشياء لا يكون هناك اشياء لا يكون هناك لا يكون هناك اشياء لا يكون هناك نحتاجت إلى قلب الياء ألفا في الماضي ألفا في الماضي وفي المضارع واو ن نحتاجت إلى قلب الياء ألفا في الماضي وفي المضارع واو <تصفيق> اني او كعتها هي او ابوشي هاء الياء المتحرك ما قبل مفتوح توقلب <تصفيق> الفا وهر وها نهويا نهويا نهويا واصل نهويا فعولا اذا بدا ياء ما قبل مضموم ابوشي ابو ضمه ابو همو فعل جورا هم همفعله كان يهمي قورا هم كان ابو نشي ابو نواس بويا لا لا فعل وزني فعلة يا يائي العين ويئي لمن نية إلا أمد فعلنا بن إلا أمد فعلنا بن ليشون يقدّر تعليقيه تربنساء فعلك تريش ما ندو زي يمنع علماء طبعا وجاء فعل آخر من هذا النوع. وجاء فعل آخر من هذا النوع وهو قولهم بهو بهو الرجل بهو فعلا الرجل يبهو بهو الرجل يبهو بمعنى بهيا بهي بهي يبهيو يبهيو يبهيو أي صار بهيا أي صار بهيا كل بات الياء واو قبلها يعني قي بهويه بهو يعني امسى كلمه للنظر قدامنا امسى كلمه لم اسالها تون ليائي العين ليأي اللام اما أوب زنن لبابي فعولا يا الى عينك ذا نية ويا لا لما كذا نيا ولا مضعفا الا قليلا مضعفش لبابي لبابي نية مضعف لبابي اسبن ومنا فعلو فعلهب مدد يمدد مد يمد, مد يمد مد شد شد سيكا شذّا أثمان هيئا <تصفيق> <تصفيق> بلان لبابي فعولة لمازي كيدا مضاعف إلا قليلا ولا مضاعفا إلا قليلا بلان لابر قرسي ضمّ وتضعيف هل يشي يعني هم, هم أوياء ولا مضعفا الا خليلا كشرور تا شرور تا كتشك إسناد يكيبولي تأكى فكبي أن مثلث الرائي مثلث الرائي يعني شرور تا شرير يعني بفتحه بكسرة بابن مش اي تقبل الراء هذه الحركات الثلاث الضم والفتح والكسر اتواني بلي شرورته شررته شريرته <تصفيق> كشرورته مثلث الراء ولببت بضم العين وكسرها مثلا اس امانه هاتون لبيبته لببت يعني اجرفكي كين اجرفكي كين عينك ضمه بلا سر وزن فعله كم فعل واحد والمضارع تلب بفتح العين تلب يعني اصدق شيء تلبب تلبب بفتح العين لا غير وهذا باب بابي بينجام للاوصاف الخلقيه وهي التي لها مكث يعني بو صفه خلقيه بو منحسن كسي اگر بو منن جوان بو ينجملا هاي بابي د قوساده جور جوان مناشنيفي نا قوري بروژك ناشدين بي اوروجك جوان دي اوروجك راش بي اوروجك سفبيل بويا وهي التي لها مكث بوأوصافنا كخلقين لجسد إنسانة أم ينوى أما وهذا الباب للأوصاف الخلقية بلام بنوسة غالبا غالبا ثمك هموجارك بوتينيا بوأوصاف خلقينية خلقيني عندي أو صافي ثريج ولك أن تحول كل فعل ثلاثي إلى هذا الباب أشتواني همو فعليك ثلاثي هرب بابي كتر ام بوأنبابة بك تسر وزني للدلالة <تصفيق> على أن معناه صار الغريزة في صاحبه كاتي كيت بابي فاعله وغواضي اوصفتي شيء همن شيء على عن ان معناه صار كالغريزه غريزه غريز يعني مغروز شتك هاك سيك كسي وهي صفتي غريزيه يعني صفتي غرز يعني في صاحبه مثلا هو نصريه نصر زيد نصر زيد ضرب زيد ضرب زيد ضرب. يعني صفه اتشيه صفه الض ضرب نصر زيد يعني هو هو الذي ينصر يعني اجراها قصة سر انبابه أن كيف يتشك الغريزة في صاحب فلان ضرب أجدت ضرب زيد يعني الزيد لزمان معظيدة لفلانة جديدة يك جاره براوتة خبر داو درباري حدث يبكل لزمان معظيدة رودا وتو بزوت الضرب زيد نصر زيد وهروها طروح زيد يعني توا بتفريح أو او من دمي ببيكينين دائما من ضلي خشة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 يان بون من بون مده، بون يان بو, بو, بو تعجب، بون منا عليه نصورة زيد،, زيد يان بوشي بوت من تمدح بومده بون منا رفوها رفوها يعني لناو خوشي اجي رفوها زيد رفوها زيد دنيه كنب الأمروشية رفوها لرفاهية دا داجى رفوها زيد كابو هرب هر فعليك لهر بابك دا هيا بيخي سر وزني فعلا أما درست ومشتب عن شي يقول اللغه كتابة زور بو تعجب بو تمدوح بو غريزة اتواني أو فعلانا كلاسر بابك تراتون بخدس بابي فعولة بو تندين معناوك وغريزة وتمدوح وو تعجب انا بكاري بيني وربما استعملت أفعال هذا الباب <تصفيق> وربما استعملت افعال هذا الباب للتعجب بقوتهم فتنسلخ عن الحدث تنسلخ يعني تخرج يعني لحدث ذلك يمكنه ان يكون لك علي يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك بمدح هذا الله المكان بزيد يجعل هذا هو المكان يعني يجعل هذا يعني المكان الذي فلان هذا فلان المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل هذا كلمة المكان لو يجعل هذا لو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل حدث هو المكان الذي يجعل هذا هو المكان الذي يجعل ابت تعجب ينتمى دحيان غريزه لبيع عفوا والمضارع تلب بفتح العين لا غير <تصفيق> لبيع اجر العين وكسرها اجربيبن صيغه تلب أي أقل لبوب تبيت أبي مطالعك بيت؟ ما بيت. بيت تلبب أو اللغة لا تلب. لببتا بلي تلب. لببت. لببت بلي تلب. لم أأم مؤلفه الشو المضارع تلب بفتح العين إلى غير أما أو الشو النهاد تلب أو كان عيد بو يشان تلبوا فلان يونس حكى يونس تلب هيك كلا علماء عربية الله تلب ويش يعني تلببو تفعلوا بس ربنا سو حكا يونس تلبوا بضم اللام مع التضعيف. ما م... صار الباب السادس فعل يفعل فعل يفعل بالكسر فيهما. لا دي ندخل فيها. بالكسر فيهما نا. فعل يفعل كحسب يحسب فعيل يفعل ونعم ينعم نعمه كما نعم ينعم مش ما ده ننا است بكسر يا اخوي نعيم ينعم اگر بش وخمن او اصلك وهو قليل في الصحيح فعيل يفعل لصحيح دا كما كابولة كذا هيا لمعتل دا هي شون كعبارة صحيح دا لا يا عكس المعتل با مهموز بيت با مضعف بيت باشا كيشنية بس معتل. معتل دا زوره كثير في المعتل كما سيأتي أقولا كاتكلا تنبه كان ده وأفعال سر أم وزن هنادي تنبهات تنبيهات, تنبيهات, تنبيهات الأول كل أفعال كل أفعال هذه الأبواب تكون متعدية ولازمة إلا أفعال الباب الخامس فلا تكون إلا لازمة بابي بينجمنا بك فعول يفعلوها ولا تقسيمك كوندل تصليف خلما بابي ششم إلا أولا بي لازمة ما باقي همو بابا كان تير متعدي ولازمي شان هيا وأما رحبت كدار رحبتك الدار سرحب يرحبو فعل يفعل أبوايا متعدين أبوايا ابوايا مفعول به ورنجل رحبت رحبتك ك ك به الدار فعل أبوايا فعل متعدين ورنجل اللي ودي جت أو مثال لا تيان فعلى التوسع على التوسع يعني المسامحة يعني ال ال المتكلمون العرض أو العلماء توسعوا في هذا هذه الجملة يعني في هذه الكلمة أو سامحو أو مسامحية وأصلنية والأصل أصلهم جملة راحوا رحبت بك الدار رحبت بك الدار وإن لازم بحرف جر رحبت بك الدار والأبواب الثلاثة الأول تسمى دعائم الأبواب والأبواب الثلاثة الأولى الأول الأول نعم اه الاول ناء كما شاء اولى او المؤنث اولى جمعي كي اوليان اول والجمعي أول الثلاثه أولى أو أقربابي بون منا أبواب الأولى أقبلي وال أبواب الثلاثة الأولى يعني هناك ثلاثة أبواب وهناك ثلاثة أبواب وهناك ثلاثة أبواب, وهناك ثلاثة أبواب او كاتب الأبواب الثلاثة الأولى يعني هناك في السنة ثلاثة أبواب وهناك في الثالث غلطة. وللابواب الثلاثة الأول يعني هل يشجع لبعض بابي يكون مدوم لطبعك يوم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فعل لا لا لا لا لا لا لا لا لا سبابكية كان باب الأول وبابي الثاني وباب الثالث تسمى دعائم الأبواب دعائم جمع دعامية دعامية ما يعني شيء يعني الأبواب الرئيسة يعني بابي معتمد عليه وهي في الكثره على ذلك الترتيب يعني أوسِبَ بثلاثين أميّك وفائدك عاجزاً لبعض كل مكانها مين معنى الجدّة هيا سِبَّ بثلاثين أميّك دو لا زوري لازوري لا زوري وشدة بو ترتيبا كدهن راون لعلم صرده يعني يسته فعل يقولوا كلمات زور للغي عربي بله لها مين له باشان تشيتر فعلا يفعلو ضرب يضربو كلماتي لدواي فعلا يفعلو انجا كم ترى ورحمة الباقي كتري زوترة أنجا فعلا يفعلو لكثريا وهي في الكثرة على ذلك الترتيب ياك دو سي كوهر سي بابي يكم سريشين معلومي معلومة يكا معلومة دوام وشال ريزوري وشوا بابي يكم زوترة أنجا بابي دوم أنجا بابي سي هذا هو الوحيد الذي يمكن ان يكون هناك افضل من اجل فعلى نكفعل وفعل فعلى ان كان اوله همزه او واوا فالغالب انه من باب ضرب همبريك قواعده في ادات زر مطالعيك في ربيت فعل بك مضارع تندرس فالغالب انه من باب ضرب توتي من باب ضرب يعني مضارعه كيفعل اجب فعل كاسر ياسر واتى يأتي ووعد يعد ووزن يزن مادام أولك همزواون همزيان واون أول سرزنيفع يفعله ومن غير الغالب تماشى كه لانه منشى ناوية وكا يعني لو ذلش نوقع يذلش أخذ سرك يأخدو أكل يأكلوا ابن فعل يفعله <تصفيق> ووهل ووهلة يعني بمعنى جبنا وهلة درأ شد لقواعدية لحاش كانوا سيد شيء أخذ يأخذ وأما يحاشي غلط كتير تصحيح كتير أكتير بكلا بدستني كتانية يا. أخذ يأخذ وأكل يأكل من باب نصر ينصر ووهلا يهل من باب ضرب يضرب لان اصل يهلو يوهل ووزنه يفعل ما امال وهلا دال تشوت دروه هو غلطي كذبه وهلا يهلو من باب ضرب يضرب بنسلسل بل وهلا يوهل بل وهلا يوهل <تصفيق>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 وَهَلَا لَسَلْ بَابِ يَفْعَلُوا دِيدٍ باب السيام باب الشرط أقل سل باب الشرط هاد وَهَلَ يَوْهَلُوا معنى يشي جَبُونَ وَضَعُوفَة تسأل لبنسا وَهَلَ يَوْهَلُوا بمعنى جَبُونَ وَضَعُوفَة لَتَمْثِلَكِ حَاشَ كَيْدَا هَلَيْكِ اللَّوَقِ اما لسري بن سأ أما وهلا يهلو هم زن عجاتا لفعل اما قرانا أما وهلا يهلو من باب ضربة فمعناه سها من السهوي فمعناه سها وهي لا يوهل يا وهل عفوا وهلا يهل يعني السهم للسهم اما وهلا يوهل يعني, وهل يعني جبن وضعف اما اجر فعله مفتوح العين بو كي همز بو يان غالب لسر وزن شيدت فعلى يفعل من ضرب كان مضاعفا فالغالب أنه من باب نصره بل أقر مضاعف بو يعني فعل فعل بفتحتين أقر مضاعف بو غالب لسبب نصر ان كان متعديا كمده يمده كمده يمده إن كان متعديا كمده يمده أقر مضاعف بو زور جار لسبب نصردي اجر متعدي مضعف بمتعديه مده يمده صده اي منعه يصده يمنعه ومن باب ضرب ان كان لازما مضعف ب لازم ب لباب شديد لبابي فعل يفعل يد بلم اما آآ آآ غالبا اقل لازم بوادت خف <كف> كخف فيخف وشد, وشد يشد وشد يشد سر يشدودي بعلم لزمان يجدا يشدود شابتو باشي أصل تجاي ما دام شد ذا لازمة يعني هو شد شد زيد أجابيكي المتعد يلي شد زيد عن الجماعة يعني الطريق يا في الطريق بوا خفة يعني لازمة بالذال المعجمة ما بس أوي أبوي على بالذال المعجمة يعني الشدنية شد يشد شد يشد متعديه <تصفيق> الثالث مما تقدم من الأمثلة تنبيه سياة مما تقدم من الأمثلة تعلم تعلم أن المضاعف يجيء من ثلاثة أبواب مضاعف لسيباب داديت من باب نصر وضرب وفرح بوتي بباب باب نصر ويبزاني فعل يفعله وضرب فعل يفعله وفرح ففعل يفعله كابوت شن باب أمين ها؟ سيان شيف تشين؟ فعل يفعلوا فعل يفعلوا فعل يفعلوا فعل يفعلوا, يفعلوا. يفعلوا. يفعلوا. مضاعف لواننات أن المضاعف يجيء من ثلاثة أبواب من باب نصر وضرب وفرح نحو سره يسره سر من السرور يعني فزغل يسر يسر من الإسرار من السر تغيير أحسن احسن جوانا وفر يفر فر يفر وعضه هو يبقى متعدي هنا ها سره متعدية فرع هاي لقنا هنا ويبزاي لازمه عضه وبيبزاي متعدية شو مفعول به لقنا هنا بس سره يسره يعني يسرر ينصر فرع يفرر فرع يفر يعني يفرر بس نقل ريدا عض يعضو يفعل بوشه وفي مما تقدم من الامثله تعلم أن المضاعف يجيء من ثلاثة ابواب كرتي كردوا خالي أو, أو مثالاني كباس كلا خالي وما ومهموز الفائي اما اجر فاكيهم زبيط يجيء من خمسة ابواب لكن <مهنج> باب <دا ديت> يعني باب يعني باب باب باب باب باب باب باب بن من باب باب وضرب وفتح وفرح باب جينا هنا باب باب باب أخذ يأخذ وأسر يأسر وأهب يهب أهب فعل يعني استعد من الاستعداد يعني كسيك خوي بفيته تو يعني شد أخذ اهبته يعني استعداده وعدته وامنا يامن فعيل يفعل واسلا ياسل يعني سهلا او منس او يستوى استوى بمعنى استوى يعني سواب معنى تخبون رأس بونوات. تخبون استواء ومهموز العين أما مهموز العين يجيء من أربعة أبواب أجر عينك إياها مزبي لا تشوار باب ذا من باب ضربة وفتحة وفريحة وشرفة بابي ضربة بابي فتحة بابي فريحة أمانة وشرفة لم تشعر بابا دادين مع مهموز العين نحو وآيئي وآيئي يسمى مهموس العين بلان من بابي ضربة وسأل يسأل بابي فتح حياة. وسئم يسام من السآمة أي الملل سئم يسأم باب فريحية ولأما يلأم باب شرفية فعلي يفعله وآيئي وثمان بمعنى وعد وعد يعيد بمعنى وعد يعيد وهروها ومهموز اللام تعلم ان مهموز اللام يجيء من خمسه ابواب مهموز اللام لتنادت من باب نصر وضرب وفتح وفرح وشرف نحو برا يبرؤ من باب نصريه ام جيك لللغاتي برا وثمان برا يبرؤ وش فعلى يفعل. يا رميتالي هي بو بابي نصرها نعو برا ايا برو من باب ضربه هانا ايا يعني على خلاف تازيا ساره وشيك بيرز بيروز باي لك لدن هانا بلغم اقل هانا اقل لازم نبت ها ها ها ها ها ها اجر بالتهنئه نيل كاجر هنئ يهنئ تهنئه عثمان او خلاف تعزيه عزا يعزي تعزيه اما هنأ يهنئ الوانيه بابي ضربه بابي هنا <تصفيق> بابي, <دور خلو. تصفيق> بابي هنا فعلا بابي بابي ضربه بابي به هنا فلانا بيت متعدي هنا فلانا متعدي هنا فلانا او كاتبته هنًا متعديه يعني اعطاه طعاما او نحوه وهروها هنئ القوم والطعام اماناك لا متعديبا بلان هنئ الطعام الرجل يعني تشمبلي خشبو ساغ الطعام ساغ ولذ له واكريب لازم يجبين هنا الرجل صاغب <تصفيق> <تصفيق> <هنفس. تصفيق> لازم يبين بابي شنكه هالنفس هنا يهناو اكريم متعدي به لازم يجبد مثل شبا ذا فيديو لوابي ضربها واجب اخد او تشكي ابي ابي يهنيئوا هنئا مصاب جده بالضرب هنئا لك يا سميله منظركي بالام لو ما ناوى خلاف التعزيه مصاب مصاب لو برج الستاذ عليه شي ومسري قاموس قاموس الله أول أو انا اول لو تعم ساره ولدت ذكره اول شيء انا انا انا يهنأ بابي بابي انا انا انا انا انا انا انا انا انا وكل شيء هنا لسلي حنأ يهنئ في بفتح ال... بكسر العين بكسر العين فعيل هنئه لغه في هنئه يعني لا او كاتبه لغويه هنئه يقال يعني في اللغه يقال هنئ له الطعام هنئ له الطعام ساغ ولذ ولكن يجب ان يكون لدينا التوجيهات ويكون لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لدينا لكن ايه آية أصل ايه هني او هات ين شيء بويه هن ايه هني او لذا بشي هنيتي في هني ما بسش ما لغة في هني يعني هني ايه هني ايه هني ايه هني شوفن بو نصاب دل يوا يعني آه أشسبه أشسبه أشسبه أ يعني نوشيك النوشيبو من بابي أول وقرأ يقرأ من باب فتح وصد يصدأ مثل الحديد يعني وجرؤ يجرؤ جرؤ يعني كان ذا جراءه يعني مو بشي صاحب الجراءه والمثال يجيء من خمسه ابواب اما معتل الفاء المثال سلم مضاعف كانت كده انكم ايه بس ما توقف كلنا زقاق يا كلنا ان شاء